بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب منار السبيل في شرح الدليل علامة بنضويان ضويان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس السادس عشر يقول رحمه الله كتاب العالية وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى وهي من البر وقال تعالى ويمنعون المعون قال ابن عباس وابن سعود العواري وفي السرع ابن مسعود قال القدر والميزان والدلو قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع منحقدة بكل قول أو فعلا يدل عليها كأعرضك هذه الدابة أو يركبها أو استرح عليها ونحوه وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بجسائه لبرده فإذا ركب الدابة أو استبقى كان قبولا بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فراكبها واستعار من صفوان بن أمية أدراعا وهو أبو داود وقيس عليه سير ما ينتفع به مع بقاء عينه وكون النفع مباحا لأن الإعارة لا تبيه له إلا ما أباحاه الشرع فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر أو نحوه وتصح إعارة كلب لصيد وفعل لضراب لإباحة نفعهما والمنهي عنه العوض عن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم أعرة دلوها واطراق فحلها وكون المعير اهلا للتبرع لأنها نوع تبرع إذ هي إباحة منفعة وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فجهز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض ما لم يضر بالمستعير فإن أضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا ضرار فمن أعار سفينة لحمل أو أرض لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبر الميت ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته نص عليه لأن له وقتا ينتهي إليه ولا أجرة له من رجع إلا في الزرع إذا رجع قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلا فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه لأنه لم يرضى بذلك بدليل الرجوع فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين فصل في الانتفاع بالعارية وضمانها والمستعير في استفاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر إلا بإذن المالك فإن أعظه بدون إذنه فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيه ما شاء ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن الله وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب قاله في الكافي ضمان العارية وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة من يوم تلف لأنه يوم تحقق فواتها فرط أولاء نص عليه ولو شرطنا في ضمانها وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو رياض وهو قول الشافعي وإسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بل عارية مضمونة وروي مؤداه رواه أبو داود فأثبت الضمان من غير تفصيل وعن سمرت مرفوعا على اليد ما أخذته حتى تؤديه رواه الخمسة وصحاه الحاكم لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط واحد فيما إذا كانت العالية وقفا ككتب علم وسلع لأن قبضه ليس على وجه يختص مستحير بنفعه لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة أو لكون الملك فيه لغير معين أو لكونه من جملة مستحقين له اثنان وفيما إذا أعاره المستاجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفع فحكمه حكمه في عدم الضمان ثلاثة أو بليت فيما أعيرت له كثوب بلية بلبسه ونحوه لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع أربعة أو راكب دابته منقطع لله تعالى فتلف تحته لم يضمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد حفظها أشبه ملواط ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه كرديف ربها وكرائض يركب الدابة لمصلحتها فتلف تحته وكوكيل ربها إذا تلف تحت يده لأنه لم يثبت لها حكم العارية ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين لا يضمن إلا انتعد أو فرد ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن لما تقدم ومن سلم لشريكه الدربة ولم يستعملها, ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة على فيها بإذن شريكه وتلفت بها تفريط لم يضمن قال في شرح الإخناع وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية كتاب الغصب وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام الحديث رواه مسلم وأجمعوا على تحريمه في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه قاله في الشرع ويلزم الغاصب رد, رد ما غصبه لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وتقدم وقوله لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لعب ولا جاد ومن أخذ عصى أخيه فليردها وهو أبو داود بنمائه أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة لأنها من نماء المعصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل ولو غارب رده أضعف قيمته كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته جرم مثلا وبنى عليه واحتج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم لما سبق وإن سمر بالمسامير المعصوبة بابا قلع قلعها وردها ولا أثر لضرره لانه حصل بتعديه وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلى الأجرة لانه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته ويمثل البذل وعواض لواحقه لحديث رافع بن خديج مرفوعا من زرع في أرض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال أحمد إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس ولأنه أم كان الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجهز الإتلاف وإن غرس أو بنا في الأرض ألزم بقل غرسه وبنائه لقبله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق رواه الترمذي وحسنه حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض وفعله بغير إذن شريكه للتعدي فصل ضمان المغصوب وعلى الغاصب أرش نقص مرصوب بعد غصبه وقبل رده لأنه نقص عين نقصت به القيمة لأنه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ضمانه كذراع من الثوب وأجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة سواء استوفى المنافع أو تركها لأنه مفوت منفعته زمن غصبه وهي مال يجوز أخذ العواض عنه كمنافع العبد قال في الشرح وقال أبو حنيفة لا يضمن المنافع وهو الذي نصره أصحاب مالك واحتج بعضهم بقوله الخراج بالضمان وهدف البيع لا يدخل فيه الغاصب لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا انتهى فإن تلف الضامن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه قال ابن عبدالبر كل مطعوم من أكل أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته نص عليه لأن المثل أقرب إلي من القيمة وإن لم يكن مثليا ضمينه بقيمته لقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل متفق عليه فامر بالتقويم في حصه الشريك لأنها متنفة بالعتق قال في الشرح وحكي عن العنبري يجب في كل شيء مثله لحديث القصعه لما كسرتها احدى نسائه صحى الترمذي ولما حديث العتق وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي انتهى في بلد غصبه لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه ويقاوم بغير جنسه لألا يؤدي إلى الربا والمحرم كأوان الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن بوزنه من جنسه لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعة ويقبل قول الغاصب في قيمة المصوب التالف وفي قدره بيمينه حيث لا بينتي المالك لأنه منكر والأصل براءته من الزائد ويضمن الغاصب جنايته أي المغصوب وإتلافه أي بدل ما يتلفه بالأقل من الأرش أو قيمته أي العبد كما يفديه سيده لتعلق ذلك برقبته فهي نقص فيه كسائر نقصه وجنايه المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شيء فتسقطه وإن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب لأن ظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك وقد أكله على أنه لا يضمنه فاستقر الضمانه للغاصب لتغريله وإن علم الآكل له بغصبه استقر الضمانه عليه لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير ولمالكه تضمين الغاصب له لأنه حال بينه وبين ماله وله تضمين أكله لأنه قبضه من يد ضمنه وأتلفه بغير إذن مالكه حتى ولو أطعمه الغاصب لمالكه فأكله ولو يعلم ولم يعلم لم يضر الغاصب لأنه بالغصب أزال سلطانه وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أدن له فيه قال في الكافي قيل الإمام أحمد في الرجل له قبل رجل تبعه فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم فقال كيف هذا يرى أنه هديه ويقول هذا لك عندي انتهى وإن علم الاكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه أما المالك فلأنه ما ماله عالما به وأما غيره فلأنه اتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير تعق... ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو, أو بناؤه لكونه وضع بغير حق راجع على البائع بجميع ما غرمه من ثمن وأجرة غارس وبان وثمن مؤان مستهلكة وأرش نقص بقل ونحوي لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه وذلك سبب بنائه وغرسه فصل في الإثلافات ومن أتلف لو سهوا مالا لغيره ضمنه لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده وإن أكره على الإثلاف لمال مضمون فأتلفه ضمن من أكرهه قال في القواعد وفي الضمان وجهان أحدهما أنه على المكره وحده لكن المستحق مطالبة المطلب ويرجع به على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتري فإنه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف من عن المنكر وابن عقيل في عمد الأذلة والوجه الثاني عليهم الضمان كالدية صرح به في التلخيص انتهى وانفتح خفصا عن طائر أو حل أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه لأنه تالف بسبب فعله ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر وحده لأن سببه أخص فاختص الضمان به كدافع, وقع واقع كدافع واقع في بئر مع حافرها كدافع واقع في بئر مع حافرها ومن أوقف دابة بطريق ولو واسع عنه نص عليه أو ترك بها نحو طيرنا وخشبة ضمن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به لأنه ليس له في الطريق حق وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفزته فلا ضمان لعدم حاجته إلى ضربها فهو على نفسه ومن اقتنى كلبا عقورا او اسدا بهيما او اسدا او ديبا او جارحا او هرا تاكل الطيور وتقلب القدور عاده فاتلف شيئا ضمنه لانه متعد باقتنائه لا ان دخل دار ربه بلا اذنه فانه لا يضمن لان الداخل متعد بالدخول ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه الضمن، كمن أجج نارا تزري عادة لكثرتها أو في ريح شريدة تحملها أو فرط بترك النار مؤجلة ونام ونحوه لتعديه أو لتقصيره كما لو باشر إطلافه قال في الكافي وكذا إن سقى أرضه فتعد إلى حائط غيره لا إن طرأت ريح فلا ضمان لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق أشبه ما لو فعله بملكه أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلف به لأنه محصن فصل ضمان ما تتلفه البهائم ولا يضمن رب باهيمة غير ضارية ما أتلفته نارة من الأموال والأبدان لحديث العجماء جرحها جبار متفق عليه يعني هدرا ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها ووضع رجلها لحديث النعمان بن بشير مرفوع من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن رواه الدار ولا يضمن ما نفحت برجلها لحديث أبي رجل مرفوع الرجل جبار رواه أبو داود وخص بالنفع لأن المتصرش فيها يمكنه منعها من الوضع لما لا يريد دون النفع وإن تعدد راكب ضمن الأول ما يضمنه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها أو من خلفه إن فرد بتدبيرها رصار الأول أو مرضه أو عماه لأنه متصرف فيها وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان لأن كل منهما لو انفرد لضمن فإذا اجتمعا ضمنا ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه لحديث مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن نقد للبراء بن عازم دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأنما ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها قال ابن البر وإن كان مرسلا فهو مشهور حدث به لئمة ثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ولأن عالة أهل المواشي ارسالها نهارا للرعي وحفظها ليلة وعادة أهل الحوائط يحفظوها نهارا وكذا مستعيدها ومستاجدها ومن يحفظها لأن يده عليها ومن قتل صائلا عليه ولو أدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه إلا من دفع إلا بالقتل لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعند النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فاقتل فهو شهيد روى خلله بإسناده وقال الحسن من عرض لك في مالك فقاتل, فقاتل فقاتلته فإن قتلته فإلى النار وإن قتلك فشهيد ولأنه لو لم يدفع لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس واستولى الضرمة والفساق على فوس أهل الدين وأموالهم قاله في الكافي وقال في الشرح فإن كانت بهيمة ولم يمكن دفعها إلا بقدرها جاز له قدرها اجماعا ولا يضمنها أو اتلف مزمارا أو آلد له لم يضمن لأنه لا يحل بيعه فأشبه الكلب والميته أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن اتخاذه محرم أو كسر إناء فيه خمر ممور بيراقتها ويما عدا خمر الخلال والذمي المستترة لم يضمن لما روى أحمد علي بن عمر رضي الله عنهما أن عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك أو كسر حليا محرما لم يضمنه لزالته محرما وإن أتلف ضمينه بوزنه كما تقدم أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو آلة تنجيم أو صور خيار لم يضمن لحديث أبي الهيار الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا زويته رواه مسلم أو أتلف كتبا ممتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع لأنه يحرم بيعه لا لحرمته أشبه الكلب والميته قال في الفنون يجوز إعدام الآية من كتب المبتدع لأجل ما فيه وإهانة لما وضعت له قال في الهدي يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه باب الشفعة وهي ثابتة بالسنة والاجماع. أما سنته في حديث جابر المرفوعا قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم الحديث متفق عليه وقال ابن المنذر أجمع على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم في مبيع من أرض أو دار أو حائط لها شفعة لكافر على مسلم نص عليه لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني رواه الدار القطني في كتاب العلل وتثبت للشريك في من تقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة أحدها كونه مبيع صريحة أو في معناه كصلح عن إقرار بمال أو عن جناية توجبه واهبة بعوض معلوم لأنه بيع في الحقيقة لحديث جابر هو أحق به بالثمن رواه الجزداني فلا شفعت في من تقر عنه ملكه بغير بيع كما هو بغير عوض وموصى به وموروث في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لأنه مملوك بغير مال ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معنا. ويحرم التحيل لإسقاطها قال أحمد لا يجوز شيء من الحيل في أبطالها ولا أبطال حق مسلم وعن أبي هريرة المرفوع لا ترتكب مرتكبات اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل الثاني كونه مشاعر من عقار لحديث جابر المرفوع الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة رواه الشافعي وعنه أيضا إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه أبو داود فلا شبعة للجار لما تقدم وبه قال عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي وحديث أبي رافع المرفوع الجار أحق بصدق رواه البخاري وأبو داود قال في القاموس أحق بصدق به أي بما يليه ويقرب منه أجيب عنه بأنه أبهما الحق ولم يصرح به أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار أو يكون مرتفقا به وحديث الحسن عن سمرة مرفوعة جار الدار يحق بالدار صحه الترمذي وجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا والشريك أقرب من اللصيق كما أطرق على الزوجة لقربها قال ابن القيم في الإعلام والصباب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثمدت الشفعة وإلا فلا نص عليه أحمد في رواة أبي وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره الشيخ دقي الدين وحديث جابر الذي أنكره على من أنكره على عبد الملك صريح فيه فإنه قال الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما ما واحد انتهى معناه ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ونحوها لأنه لا يبقى على الدوام ولا يدم ضرره بهلاف الأرض ويأخذ الغراس والبناء تبع للأرض لا نعلم فيه خلافه ولو في المغني أهل ثجابر قطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط الحديث رواه مسلم الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت نص عليه قال الشفعة بالمعاثبة ساعة يعلم لحديث ابن عمر مرفوع الشفعة كحل الايقال رواه ابن وفي لفظ الشفعة كنشط العقال إن قيلت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها ولأن إثباتها على التراخ يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا تصغر فيه بعمارة خوفا من أخذه بالشفعة وضيع عمله والجهل بالحكم عذر إذا أخر الطلب نهلا بأن التاخير يسقط الشفعة ومثله يجهله لم تسقط لأن الجهل مما يعذر به أشبه ما لو تركها لعدم علمه بها الراب يأخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري بتبعض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن شفعة على خلاف الأصل دفع لضرر الشركة والضرر لا يزال بالضرر فإن طلب أخذ البعض مع مقائل كل سقطت شفعته لما تقدم والشفعة بين الشفعي على قدر أملاكهم لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع حكه بالمنذر إجماعا وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر لأنه تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة وبه قال الشافعي وحكى عن الحسن الشعبي لشفعته الآخر لأنها لدفع ضرر الداخل قاله في الشرح الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار بأن كان مالكا لجزء منه قبل البيع لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا إذ لا سبق وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بشفعة باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب وقبله صحيح لأنه ملك وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنعه من تصرفه فإن باعه فللشفيع يأخذه بأحد البيعين وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفع لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه إذن لأن ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر وألزم الشفيع أن يدفع المشتد الثمن الذي وقع عليه العقدر حليث جابر مرفوعة هو أحق به بالثمن روى الجزجاني في المترجم فإن كان مثليا فمثله كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنسه لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة فهو أولى به مما سواه أو متقوما كحيوان وثياب ونحوها فقيمته لأنها بدله في الإثلاف ودعتبر وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زالت أو نغصت بعده فإن جهل الثمن أي قدره كصبرة تلفت أو اختلت بما لا تتميز منه ولا حيل سقطت الشفعة لأنها لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعي وكذا تسقط الشفعة إن عزج الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي به لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده والثلاث يمكن العداد فيها غالبا فإذا لم يأتي به فيها ثبت عجل نص عليه باب الوديعة الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى إن الله يمركم أن تؤد الأمانة إلى أهلها وقال تعالى فليؤدي الذي اتمن أمانته وقال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك الحديث رواه أبو داود والترمدي وحسنه وأجمعوا على جواز الإذاع والاستيداع قاله في الشرح وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته يشترط لصحةها كونها من جائز التصرف لمثله لأنها نوع من الوكالة، فلا أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان لتفريطه بدفعه إلى أحدهم، وإن أودعه أحدهم صار ضامنا لتعديه بأخذه لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه، ولا يبرأ إلا برده الوليه في ماله كدينه الذي عليه، فإن خاف هلاكه معه انتركه فأخذه لم يضمن لقصده به التخلص من الهلاك فالحظ فيه لمالكه حفظ الوديعة ويلزام المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفة لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن أداؤها بدون حفظها ولأن المقصود أن الإداع الحفظ والاستداع التزام ذلك والاستداع التزام ذلك فإذا لم يحفظها لم يفعل ما بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه الذي يحفظ ماله عادة فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن لأنه مأذور فيه عادة أشبه لو سلم الماشية إلى الراعي وإن دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفر وليس أحفظ لها إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم فتلفت لم يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط وان هاه مالكها عن إخراجها من الحلز فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت لم يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرض وإنها هما ذكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت لم يضمن لتعيين نقلها لأن في تركها تضيعا لها وإن تركها ولم يخرجها مع طريان ما الغالب معه الهلاك فتلفت ضمن لتفريطه أو أخرجها لغير خوف فتلفت ضمن سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربها أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة فإن قال له ربها لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا فتلفت لم يضمن لأنه إن تركها فوامتثر الأمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف كما لو أمره بإتلافها وإن أخرجها فقد زهده خيرا وحفظا كما لو قال له أتلفا فلم يتلفا وإن ألقاها عنده جوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم وإن لم يعرف البهيمة حتى ماتت جوعا وعطشا ضمنها لأن علفاها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع إذ الحيوان لا يبقى عالة بدونها فصل في سفر المودع وإن أراد المهدي والسفر رد الوديعة إلى مالكها وإلى من يحفظ ماله، أي مال مالكها عادة كزوجده وعبده لأن فيه تخلص له من دركها وإصال للحق إلى مستحقه، فإن دفعها إلى حاكم إذن ضامن لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر أو إلى وكيله، فإن تعذر بأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة ولم يخف عليها معه في السفر ولم يهاه مالكها عنها، ولم ينهه مالكها عنه سافر بها ولا ضمان لأنه موضع حاجة ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا وإن خاف عليها دفعها للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته ولأن في السفر بها غرنوا مخاطرة لأنه عرضة للنهب وغير لحديث إن المسافر وما له لعلى قلاة إلا ما وقى الله أي على هلاك فإن تعذر دفعها للحاكم فلثقة كمن حضره الموت لأن كل من السفر والموت ساب لخروج الوديعة عن يده وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر فسافر بها فتلفت بالسفر لأن أيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها وإن تعد المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها إن كانت ثيابا لا لخوف من عث أو أخرجت من لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامن لهدكه الحرزة, الحرزة بتعديه ووجب عليه ردها فورا لأنها أمانة محظة وقد, وقد زالت بالتعدي ولا تعود أمانة بغير عقد جديد كأن ردها, كأن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه لأن هذا وديعة ثانية وصح قول مالك كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فانت امين لصحة تعليق الإذاع على الشرط فصل في ضمان المودع والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعد أو فرط أو خان لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافل أمانة وعن عمري بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه روه المهجة لا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسير حاجة إليها وعنه إن ذهبت من بين ماله ضمنها لأن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله قال في الشرح والأول وصح وكلام عمر محمور بعد التفريط ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك لأنه أمين والأصل براءته وفي أنها تلفت لتعذر إقامة البينة عليه قال ابن المندر أشمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله وقال أكثرهم مع يمينه ذكره في الشرح أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت أي دفعتها له مع إنكار مالكها لإذن نص عليه لأنه ادعى ردا يبرأ به أشبه ما لو ادعى رد إلى مالكها وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو بعد منعه منها لم يقبل إلا ببين لأنه صار كالغاصب أو ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم لم يقبل إلا ببينة لأنهم غير مؤتمرين عليها من قبل مالكها وكذا كل أمين كوكيل وشريك ونحوهما وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنى ضمن ما تالف منها لأنه فعل محرما بإمساكه ملك غيره بلا إذنه أشبه الغاصب ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره وإن اكرهها على دفعها لغيرها بها لم يضمن كما لو أخذها منه قهرة لان الاكراه عذر بيبيح له دفعها وان قال له عندي 1000 وديعه ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقيه ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان لانها اذا ثبتت الوديعة ثبتت احكامها وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية ضمن ما أقر به وقبل قول المقر له بيمينه لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فيديل عليه وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة قاله في الشرح ويعمل بخطه على كيس ونحوه أن هذا وديعة, وديعة لفلان نص عليه. ينتهيون مجلسنا هذا على خير إن نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته